وحده لا شريك له الملك العلام القدوس السلام ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م و ا ل ع ز ة التي لا تضام والملك الذي لا يرام أ ح م د ه سبحانه على فضله الخاص والعام و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول ا ل إ س ل ا م ا ل ق د و ة و ا ل إ م ا م خير من صلى وزكى وجاهد وقام وحج واعتمر وذكر وصام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه البرره الكرام ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم وعلى شرعه مستقام عباد الله لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ففتح الله به أ ع ي ن ا عميا وقلوبا غلفا و آ ذ ا ن ا صمى و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بعد ظلماتها واجتمعت عليه ا ل أ م ة بعد شتاتها و أ ع ا ن ه الله ب أ ن ص ا ر و أ ع و ا ن هم صحابته الكرام خير القرون على الاطلاق و أ ف ض ل ا ل أ م ة بالاتفاق أ ب ر الناس قلوبا و أ ع م ق ه م علما و أ ق ل ه م تكلفا فحملوا لواء ا ل د ع و ة والجهاد وقادوا ا ل ب ش ر ي ة إ ل ى خيرهم في المعاش والمعاد أ س ع د الله بهم الدنيا ونور الله بهم الظلمات نكسوا رايات ا ل ج ا ه ل ي ة ودقوا وحطموا عروش ا ل و ث ن ي ة ورفعوا ر ا ي ة ا ل و ح د ا ن ي ة ثم خلف الله من بعدهم خلوف تفرقت بهم السبل و أ ع ر ض و ا عن منهج الله والرسل تفرقت بهم ا ل أ ه و ا ء وتلاعبت بهم ا ل آ ر ا ء فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون مما أ ط م ع ا ل أ ع د ا ء في الديار و ا ل أ ف ك ا ر فعاثوا في بلاد المسلمين ومقدراتهم ومقدساتهم فسادا حرمات انتهكت وممالك سقطت ودول أ ذ ه ب الريح ذهبت وتسلط ا ل أ ع د ا ء فتفاقمت ا ل أ ز م ا ت وتعاظمت في وجه ا ل أ م ة التحديات وها هي ا ل أ م ة تدخل عامها السابع والعشرين أ و الثامن والعشرين بعد أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة عام تدخل هذه ا ل أ ي ا م وهي م ث ق ل ة بجراحاتها م ح م ل ة بهمومها ك ث ي ر ة الجراحات م ث خ ن ة ك ث ي ر ة الماسي ع ظ ي م ة التحديات دخل عليهم العيد ولم يتذوق المسلمون طعم العيد في أ ن ح ا ء الدنيا و أ ر ج ا ء ا ل م ع م و ر ة مر العيد كسائر ا ل أ ع ي ا د دون أ ن يحدث في ح ي ا ة ا ل أ م ة ن ه ض ة أ و أ ن يكون ن ق ط ة تغيير و إ ص ل ا ح لكثير من ا ل أ و ض ا ع ا ل م ز ر ي ة و ا ل أ ح و ا ل ا ل م ب ك ي ة التي ي ع ي ش ه ا ا ل ع ا ل م ا ل إ س ل ا م ي من أ ي ن أ ب د أ من بلاد الرافدين سبع م ي ة أ ل ف ق ت ي ل منذ الغزو ا ل أ خ ي ر وكل ه من م ا ل س ن ة و ق ت ل و ا بيد أ ي ا ل ش ي ع ة ا ل آ ث م ة لعلم ي الناس أ ن أ ق ر ب الناس إ ل ى أ م ر ي ك ا و إ س ر ا ئ ي ل الشيع ة الشيعة إن الشيعة على مر الدهور والازمان كانوا سبب نكبات ا ل أ م ة في الظاهر يعادون أ م ر ي ك ا وفي ا ل ب ا ط ل يوالونها ويقفون معها قل لي بربك من الذي يحكم العراق إ ن ه م ا ل ش ي ع ة ب أ ي د ي من وتحت ح م ا ي ة من أ ل ي س تحت ح م ا ي ة أ م ر ي ك ا التي كان يقول عنها الخميني ورفسنجاني الشيطان ا ل أ ك ب ر أ ص ا ر الشيطان ا ل أ ك ب ر ملكا لما كان في وجه لما كان العداء مع ا ل س ن ة ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة ا ل أ ع د ا ء هم ا ل أ ع د ا ء و أ ل د والتحديات هي التحديات بل أ ش د ما اشبه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة والله يعلم أ ع د ا ء ك م والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ان رف سنجاني قال ب أ ن ه لولا طهران لما سقطت كابل ولما دخلت أ م ر ي ك ا بغداد وهذا صحيح والله صحيح إ ن ان صدام الذي أ س ف الناس عليه لكنهم ي أ س ف و ن أ س ف العواطف ي أ س ف الناس على صدام أ س ف العواطف وهم يحملون المتناقضات ي أ س ف و ن على صدام ويحبون نصر الله ما هذا التناقض من الذي قتل صدام أ ل ي س ت ا ل ش ي ع ة ا ل إ م ا م ي ة الاثني ع ش ر ي ة ا ل ج ع ف ر ي ة ا ل م و ج و د ة في إ ي ر ا ن ما هذه التناقضات إ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم تعي إ ل ى يومنا هذا أ ن هلاكو التتري لما دخل بغداد وقتل ا ل خ ل ي ف ة واراق الدماء وكان ما أ ر ا ق ه ه و ل ا ك لا يساوي معشار ة ما أ ر ا ق ه أ ن و ر مالكي و أ م ر ي ك ا و إ ن ج ل ت ر ا في بلاد الرافدين كل يوم يقتل مئات الناس أ ت ظ ن و ن ه م من إ ن ه م من المسلمين ا ل س ن ة الذين ينتمون إ ل ى ا ل إ س ل ا م الذين يعظمون ا ل ص ح ا ب ة وما عادوهم إ ل ا في دينهم ما هذه التناقضات إ ن الناس يتعاطفون مع إ ي ر ا ن ويبغضون أ م ر ي ك ا ويحبون صدام هذا لا يمكن أ ن يستوي أ ب د ا لا يمكن أ ن يستوي و أ ن يستقيم هذا أ ب د ا في بلاد الرافدين شلالات من الدماء يا ترى ما الذي أ ص ا ب أ م ة ا ل إ س ل ا م وما الذي حدث في ديار المسلمين وما الذي وقع في بلادنا إ ن الكفر ة أ ح ل الكفر ب ا ل إ س ل ا م ضيما يطول به على الدين النحيب حق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبيب وكم من مسلم أ م س ى سليبا ليس مجرد مسلم رئيس د و ل ة وكم من مسلم أ م س ى سليبا و م س ل م ة لها حرم سليب وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب أ م و ر لو ت أ م ل ه ن طفل لطفل في عوارضه المشيب أ ت س ب المسلمات بكل أ ر ض وعيش المسلمين إ ذ ن يطيب أ م ا لله و ا ل إ س ل ا م حق يدافع عنه شبان وشيب قل لذوي البصائر حيث كانوا أ ج ي ب ا ل ل ه ويحكموا اجيبوا ل ي س هذا و ا ق ع المسلمين الذي يصوره هذا الشاعر الغيور في بلاد الرافدين م آ ث م و أ ي ن اتجهت إ ل ى ا ل إ س ل ا م في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه أ و ر و ب ا آ م ن ة و أ م ر ي ك ا م ط م ئ ن ة أ ي ن م ا وجد قتل و إ ن سمعت خبرا عاديا في و س ي ل ة من وسائل ا ل إ ع ل ا م فغمض عينك وقل هي من بلاد المسلمين بلاد أ و ر و ب ا آ م ن ة ولا احتلال ولا غار ة ولا ت ذ م ي ر ولا سلب ولا نهب ولا تشريد ولا م آ س ي إ ل ا في بلادنا حدث عن ا ل ص و م ا ن بزغ أ م ل في المحاكم ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ذ ا بالعالم يتضافر و إ ذ ا ب ا ل أ م م ت ت ك ا ل ب في ظل تقاعس دولي وخذلان إ س ل ا م ي تضيع الدول وتنتهك الحرمات المحاكم ا ل إ س ل ا م ي ة التي وطدت ل ل أ م ن كفى د ع ت من الدين ا ل أ م ن وطد في الصومال ف إ ذ ا ب أ ث ي و ب ي ا تتدخل بطائراتها وكامل عتادها و أ م ر ي ك ا توقف أ س ط و ل ا بحريا على المحيط من أ ج ل م ح ا ص ر ة ق ا د ة المحاكم ا ل إ س ل ا م ي ة حتى لا يخرجوا ما الذي أ ت ى ب أ م ر ي ك ا إ ل ى الصومال وكينيا تغلق الحدود مع الصومال مزيد من التضييق على المحاكم ليس ل أ ن ه ا محاكم ل أ ن ه ا إ س ل ا م ي ة أ م ا في ا ل أ ق ص ى فحدث عن ح ر ك ة حماس التي حوصرت ومنع رئيس وزرائها ولم يعامل ك م ع ا م ل ة رؤساء الوزراء الذين فازوا عبر صناديق الاقتراع احتراما ل ل د ي م و ق ر ا ط ي ة ا ل ك ا ف ر ة واحتراما لعقودهم ومواثيقهم ا ل ب ا ط ل ة اتفاق أ م ر ي ك ي مصري أ و ر و ب ي إ س ر ا ئ ي ل ي آ خ ر ا ل أ ن ب ا ء على ض ر و ر ة تفتيش ط ا ئ ر ة إ س م ا ع ي ل ا ل ه ن ي ة تفتيشا دقيقا و م ص ا د ر ة أ ي أ م و ا ل ولمن تذهب أ م و ا ل ه ن ي ة إ ن ه ا تذهب حيث المساكين حيث الشعب المحاصر والله إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يعاني تخاذلا وتقاعسا عالميا م ر ظ م ا ت حقوق ا ل إ ن س ا ن ا ل م ز ع و م ة والحمد لله أ ن ا ل أ م ر قد استبان للناس الحمد لله أ ن ا ل أ م ر قد انجلى للناس ف أ ي ن يا أ م ة ا ل إ س ل ا م الى متى ا ل ذ ل ة و ا ل م ه ا ن ة يا أ م ة ا ل ع ز ة و ا ل ش ه ا م ة و ا ل ن ج د ة و ا ل ك ر ا م ة يا أ م ة لا إ ل ه إ ل ا الله يا أ م ة خالد ويا أ م ة صلاح الدين ويا أ م ة ابن الوليد ويا أ م ة ا ل ق ا د ة إ ن ي تذكرت والذكرى م ؤ ر ق ة مجدا تليدا ب أ ي د ي ن ا أ ض ع ن ا ه أ ي ن اتجهت إ ل ى ا ل إ س ل ا م في بلد تجده كالطير م ق ص و ص ا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه يا سبحان الله ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة إ ن الذي كتب إ ل ى هلاك و التتر ي باقتحام ا ل خ ل ا ف ة كان شيعيا ك أ ن و ر المالك ي وكان وزيرا ل ل خ ل ي ف ة يسمى ابن الوزير العلقمي ونصير الدين الطوسي كتبوا لهولاكو ولما جاء هولاكو دلوه على أ م ا ك ن الناس وقتل الناس في بغداد وما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة ا ل ش ي ع ة لا عهد ولا أ م ا ن لهم ا ل ش ي ع ة يقتلون الناس يوم العيد ل أ ن ه م لا يعترفون بهذا العيد عيدنا ليس بعيد له عيد ا ل ش ي ع ة سوف ي أ ت ي يوم الثامن عشر من ذي ا ل ح ج ة يوم ث م ا ن ي ا ش ر ذ ي ا ل ح ج ة بعد ثلاثه يوم يسمونه عيد غدير خم يقولون أ ن في هذا اليوم بعد الحج نصب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وليا له ولذلك يحتفلون بهذا اليوم يحتفلون ب ك ر ب ل ا أ م ا أ ع ي ا د ن ا التي نعتز بها عيد الفطر وعيد ا ل أ ض ح ى لا يعرفون إ ن ا ل إ س ل ا م يمنع قتل الكافر في ا ل أ ش ه ر الحرم ونحن في ا ل أ ش ه ر الحرم قتل صدام في ا ل أ ش ه ر الحرم ذو ا ل ق ا ع د ة وذو ا ل ح ج ة ومحرم هي ا ل أ ش ه ر الحرم ا ل م ت ت ا ب ع ة ومعها رجب ومتى يوم العيد وقبل ا ل ص ل ا ة إ ن ه ا ن ق ل ة في ط ب ي ع ة الصراع القادم إ ن ه إ ز ك ا ء لنار ئ الصراع لو أ ن ا ل أ م ه تعي إ ن أ م ر ي ك ا التي يكرهها الناس و إ س ر ا ئ ي ل التي تبغضها الشعوب إ ن الشعوب تتعاطى ثقافاتها كامله ث ق ا ف ة التعري ث ق ا ف ة إ س ر ا ئ ي ل ي ة ي ه و د ي ة وبناتنا ف ا ط م ة و ع ا ئ ش ة و خ د ي ج ة و أ س م ا ء يتبرجن في شوارع الخرطوم و ا ل ق ا ه ر ة وعمان ودمشق وغيرها وغيرها إ ن ا ل أ م ة ترفض أ ح ي ا ن ا الكفار ولكنها تتعاطى ثقافاتهم و ت أ خ ذ و ا بدينهم كاملا غير منقوصا في مجال السلوك و ا ل م ع ا م ل ة والانحلال و ا ل إ ب ا ح ي ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل م ن ا د ا ت بفصل الدين عن ا ل د و ل ة و إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ف ك ا ر التي يحمل وزرها وكبرها أ ب ن ا ء مسلمين يا و أ س ف ا و أ س ف ا على أ م ة هانت على الله فهانت على خلق الله و أ س ف ا على أ م ة ضيعت حقوق الله فضيعها الله و أ س ف ا على أ م ة لم ترعى ل ل ا خ و ة ولا للقيم ولا للتماسك ولا ل ل إ ي م ا ن و أ خ و ة ا ل إ س ل ا م لم ترعى لذلك ذ م ة فضيعها الله عز وجل وفوق ذلك زعامات تربعت على عروش, على عروش المسلمين تعمل لصالحها وتحيا لمنافعها تحكم الشعوب بالحديد والنار والله الشعوب ا ل إ س ل ا م ي ة مغلوب على أ م ر ه ا من هو عدوها حكامها الذين يحكمونها أ ع د ا ؤ ه ا الذين يفتحون ديارها ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة التي بكامل موظفيها في الخرطوم وفي غيرها وقد ت أ ت ي إ ل ى دارفور من هم أ ع د ا ء ا ل أ م ة من هم أ ع د ا ء ا ل أ م ة ح ق ي ق ة يا, يا لماسينا ويا لجراحاتنا ا ل ع م ي ق ة الصومال فلسطين العراق دارفور نقاط س ا خ ن ة دمها فوار دائما لماذا ل أ ن ه ا بلاد إ س ل ا م ي ة و ل أ ن المسلمين لن يصلوا إ ل ى د ر ج ة الوعي التي تجعلهم يفوتون على عدوهم المخططات هم الذين هبوا بالعواطف فقاطعوا الدنمارك ل أ ن ه ا سبت رسولهم صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا بهم يعودون إ ل ى بضائع الدنمارك ت م ن ؤ البقالات هل تراجعت الدنمارك إ ن الدنمارك ازداد سوءا نحن نتعامل بالعواطف لا م ن ه ج ي ة ولا ت أ ص ي ل ولا تعقل ولا عمل ولا إ ن ت ا ج ولا ابتكار ولا اختراع ولا صبر ولا جلد الشعوب ا ل إ س ل ا م ي ة مغلوب على أ م ر ه ا العالم ا ل إ س ل ا م ي يفور ويغلي غليان الماء في المرجل م آ س ي ن ا كثيره وجراحاتنا ع م ي ق ة والصراع قد انتقل في طبيعته ن ق ل ة ع ظ ي م ة أ ي يختر ا ر ئ ي س أ و ل رئيس, أول رئيس أول رئيس يشنق م اول حصل أ رئيس يشنق في أ و ر و ب ا وفي العالم ا ل إ س ل ا م ي ما حصل يشنق في يوم العيد ر س ا ل ة إ ل ى جميع الحكام أ ع م ل و ا حسابكم ياخي ا ح ك ا م براءه قلب مقطوع يعني لما ن ش ت غ ل ه م صدام ده يوم العيد يعني ع ا ي ر ة وده صوت هم دائما يشتغلون صدام ذاته يخوفون في شنو هم براءه قلب مقطوع والله معناها نزلتان ا حيخاف وخف و تاني زول بيتكلم مافي ه ا ل كان بيتكلم ت ا ن ه بيتكلم ل أ ن ه بيعلقوا كده ما معروف في عيد رمضان ولا في عيد المولد بعدين بيعلقوا كده كله ر س ا ل ة وهي ن ق ل ة ج د ي د ة في ط ب ي ع ة الصراع ا ل ش ي ع ة في يوم العيد عندهم شيء ت ظ ا ه ر ة اسمها ت ظ ا ه ر ة التبرؤ يتظاهرون ل ل ب ر ا ء ة من المشركين والمشركون عندهم أ ب و بكر وعمر و ع ا ئ ش ة وسائر ا ل ص ح ا ب ة وفي هذا اليوم أ ي مشرك مع معهن بيتبرؤوا منه بالله في زركان يتخيل ا ل ش ي ع ة ممكن يكبوا ق ا س ل ة د ر ج ة دي صدام بيقتل بيقول له مقتضى مقتضى يعني ح ك ا ي ة ث ر ولماذا حكم صدام في قضيتي ن ا ل أ ن ف ا ل والدجين لماذا لم يحاكم في كثير من الجرائم التي ارتكبها ل أ ن ب ق ي ة الجرائم كانت أ م ر ي ك ا شريك معه ف أ ر ا د و ا أ ن يحاكموه في قضايا حتى لا ي أ ت ي ب أ ط ر ا ف أ خ ر ى أ و حتى لا ت أ ت ي أ ط ر ا ف أ خ ر ى في ا ل ص و ر ة وحاكموه تلفيقا و ب س ر ع ة سرعة يوم العيد ضحوا به وقدموه قربانا ل أ م ر ي ك ا ووسائل ا ل إ ع ل ا م تقول أ ن أ م ر ي ك ا كانت تترجى في أ ن و ر المالك أ ن يؤخر اليوم حتى لا يكون ه ن ا ك استفزاز و أ م ر ي ك ا غ ل ط ا ن ة استفزاز شنو ما حصل يعني حصل شنو أ م ر ي ك ا قالت ما يستفز و العالم ا ا ل إ س ل ا م ي ي س ت ف ز و اكتر من ك د ه كيف يعني, يعني كان يستفز و ا ح ي ع م م ل شنو؟ ا يستفزوا يعني ي ع م ل شنو الناس حيبكو ا ويتبغيقو ويتكبتو غلطانين اي غلطانين والله لا كسبن ان شاء الله, الله لا كسبن اي وتانجنوا ثم ماذا بعد أ ي ن سلاحكم نحن في عالم لا يحترم إ ل ا السلاح إ ن التطرف و ص م ة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص ا ل م ح ر ق ة في ناس رصاص الصليب وحول الصليب الى الرصاص و إ ل ى متى نظل خانعين خانعين متخاذلين عما يحاك وعما يدار بنا وهل للفرد في هذا الخضم دور نعم للفرد دور أ ن يعي ما يحاك به و أ ن يكون مستقيما في نفسه يكفي أ ن يكون كل مسلم م س ت ق ي م في بيته وفي أ س ر ت ه وفي بناته وفي زوجه و مربيا ل أ و ل ا د ه ع ن الكتاب و ا ل س ن ة إ ن الكتاب الذي غلاهم و إ ن ا ل س ن ة التي أ ت ع ب ت ه م ينبغي أ ن نتمسك بها مزيد تمسك هذا الذي يستطيع كل فرد بكل ب س ا ط ة لا يحتاج هذا إ ل ى مظاهرات ولا إ ل ى حرق اعلام ولا إ ل ى خروج في الشوارع ولا إ ل ى حرق لساتك لا يحتاج هذا إ ل ى كل هذا ق و أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة يا أ م ة ا ل إ س ل ا م أ ل ي س في ا ل أ م ة معتصم أ ل ي س في ا ل أ م ة معتصم المعتصم ا ل خ ل ي ف ة العباسي لما كشف نقاب ا م ر أ ة في ع م و ر ي ة واستغاثت فجاءها مسلم فقتل الذين كشفوا نقابها مسلم في ب ل د ه فاجتمعوا عليه فقتلوه فاستغاثت قالت وا معتصماه زج بها إ ل ى السجن ركب مسلم حاضر فرسه وذهب إ ل ى المعتصم ودخل عليه وهو في مجلسه وقال له ا م ر أ ة م س ل م ة ح ر ة آ ب ي ة تستغيث بك في ع م و ر ي ة في بلاد الروم فقام المعتصم على طوله وقد كان جالسا على عرشه وقال لبيك يا أ خ ت ا ه ثم قال والله لا تصيبني ماء جنابه ما بيصل مرتان من نسوانه والله لا تصيبني ماء جنابه حتى أ ذ ه ب إ ل ى ع م و ر ي ة و أ ج ع ل ذلك العلج خادما لها و أ ع د عدته قال أ ب و تمام السيف أ ص د ق أ ن ب ا ء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بدو الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب أ ج ب ت معلنا بالسيف م ن ص ل ط ا ولو أ ج ب ت بغير السيف لم تجب حرك المعتصم جيش أ و ل ه في ع م و ر ي ة واخره في بغداد وكان على ر أ س الجيش هو ما وكل به وزير دفاعه ولا قائد قواته ركب بنفسه وهو خليفة, وهو خليفه المسلمين كان على ر أ س الجيش ودخل ع م و ر ي ة و أ و ق ف ه م صفا باملكم ونادى ا ل م س ل م ة و أ م ر ه ا أ ن تخرج الذي فعل بها هذا و أ خ ر ج ت ه من بين الناس فصيره عبدا لها أ ن تفعل فيه ما شاءت فعفت عنه سير المعتصم جيشا ل أ ج ل ا م ر أ ة أ م ت ي هل لك بين ا ل أ م م منبر للسيف أ و للقلم أ ت ل ق ا ك و ط ر ف ي مطرق خجلا من أ م س ك المنصرم أ ل ا إ س ر ا ئ ي ل تعلو ر ا ي ة في حمى ا ل أ ق ص ى وظل الحرم وربما معتصماه انطلقت ورب ملعفوها ل صبايا ا ل ي ت م ي لامست أ س م ا ع ه م لكنها لم تلا م س ن خ و ة المعتصم ربما اعتصماهم طلقت ولا معتصم ولا معتصم في ا ل أ م ة أ ح و ا ل ن ا ع ج ي ب ة وما ا س ي ن ا ع ظ ي م ة والمخرج والمخرج ليس ببعيد ووالله ثم والله عز ا ل أ م ة قريب ل أ ن كتابها ليس بعيد عز ا ل أ م ة في كتابها إننا انما نحن قوم أ ذ ل ا ف أ ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م ف إ ن ابتغينا ا ل ع ز ة في غيره أ ذ ل ن ا الله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 ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد ليس ا ل أ م ر ببعيد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ا ل أ م ر قريب ولكن أ ي ن ا ل أ م ة ي ب د أ الحل بتبني ا ل ق ر آ ن ع ق ي د ة ومنهجا وحكما و س ي ا س ة وقانونا وشرعه ونظاما و أ ح ك ا م ا وادابا ومتى فارقت ا ل أ م ة كتابها إ ن أ م ر ي ك ا حاربت الكتاب بل فضائيات في زول ب ت ف ر ج الفضائيات بقرا ا ل ق ر آ ن الناس جالين اربع وعشرين س ا ع ة و ب ت ف ر ج و ا ك و ر ة ا ل ك و ر ة بتشكل عند الناس ح ا ج ة أ س ا س ي ة ك ر ة واستادات وملاعب و ياخذات جنس حاجات جنس أ ش ي ا ء تعري تبرج سفور مظاهر س ا ل ب ة نقول س ا ل ب ة مظاهر س ا ل ب ة في المجتمع بنات معلقات في الدعايات و ا ل إ ع ل ا ن ا ت محل ما تمش ي نتخطى خطى أ م ر ي ك ا ولو دخلوا جحر ضب خرب ي لدخلتموه نحن جحر ضب الخرب ي لا تفوتناه ا لو دخلوا جحر ضب خرب ي إ خ و ا ن ن ا نحن نترسم خطاهم تماما لا يمكن أ ن ننتصر عليهم حاربت أ م ر ي ك ا ا ل ق ر آ ن حاربت ا ل ق ر آ ن بالملاهي والصوارف والشواغل و ي ملاعب وكل م ر ة كاس عالم ما اعرف كاس العالم شنو وسيول واسياد و ا ل أ م م ا ل ا ف ر ي غ ي ة وشرق وسط أ ف ر ي ق ي ا و ا ل أ ن د ي ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل أ ب ط ا ل و أ ب ط ا ل الدوري ياخي يا دوري شنو وابطال شنو ياخي يا أ يا ياخي أ ما ضيعوا زمنا ن وزمنكم الناس في ملاهي ي ن ت ظ ر و ا على أ م ر ي ك ا كيف أ و ل شيء لابد من تبني ا ل ق ر آ ن ثانيا لا بد من تصحيح ا ل ع ق ي د ة بوضوح و ا ل ع ق ي د ة أ و ل ه ا التعلق بالله وثانيها ا ل ب ر ا ء ة من أ ع د ا ء الله هذا من ا ل ع ق ي د ة وثالثها الرضا ب أ ق د ا ر الله ورابعها ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب أ ن نتبنى ع ق ي د ة السلف الصالح ك ا م ل ة غير منقوصه ة ث ث ا ل أ ن تتبنى ا ل أ م ة الجهاد الجهاد إ ن م ا جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أ م ر ي أ ن تتبنى ا ل أ م ة الجهاد وقبل الجهاد ا ل إ ع د ا د المعنوي و ا ل إ ع د ا د المادي و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من ق و ة وين ا ل أ س ل ح ة وين ا ل ت ق ن ي ة وين الشباب العاقل نحن نريد شبابنا أ ن يتسلح ب ا ل إ ي م ا ن الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والسلوك القويم الشباب الذي يتعلم العلوم علوم الكفار ليفيد بها أ م ت ه لا لينال بها شهادات ويحيد بها المناصب ويجد بها الوجهات في المجتمع نريد ن ه ض ة ح ق ي ق ي ة تكمن في استغلال طاقاتنا وتفجير مواهبنا وترشيد طاقات شبابنا وتفجير, وتفجير ثرواتنا التي في باطن ا ل أ ر ض وثرواتنا ا ل م ع ر ف ي ة التي في كتاب ربنا وتفجير ثرواتنا ا ل ق ي م ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ي ة ب ا ل ا س ت ق ا م ة والسلوك إ ن ه ا م آ س وجراحات اخترت لهذه ا ل خ ط ب ة م آ س المسلمين والتحديات ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م آ س ي ه ا وتحدياتها أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين أ س أ ل ه جل وعلا أ ن يذل الشرك والمشركين أ س أ ل ه جل وعلا أ ن ينصر جنده و أ و ل ي ا ء ه المجاهدين في كل مكان و أ ن يعلي ر ا ي ة التوحيد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 وتصحيح الاعتقاد والخروج من ح ا ل ة الوهن التي نعيشها بتفجير الطاقات وترشيد المواهب وتبني ا ل ج ه ا د ورابعا إ ن من المخرج مما نحن فيه أ ن نتعامل مع قضايانا وفق ا ل ت أ ص ي ل المنهجي وليس وفق الاندفاع العاطفي فقط العواطف لا تبني أ م ة ولا تشيد ح ض ا ر ة ولا تحقق نصر إ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في المحافل ا ل د و ل ي ة لا صوت لها وفي القرارات ا ل ع ا ل م ي ة لا ك ل م ة عندها ما تقدر تقول ولا ك ل م ة خمسه دول د ل قالوا عندهم حق الفيتو ما عندها كلام أ م ه م س ك ي ن ة أ م ه ض ع ي ف ة لكن لا بد أ ن أن نتعامل مع قضايانا بالعقل دعونا من العواطف دعونا من العواطف إ ي ر ا ن أ ك ب ر موالي ل أ م ر ي ك ا أ ن ا ما عندي فشل نهائي في الحرب ا ل ع ر ا ق ي ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة أ م ر ي ك ا كانت تدعم العراق وكانت تدعم إ ي ر ا ن وضبطت ص ف ق ة أ س ل ح ة مجانا من أ م ر ي ك ا عرفت انذاك ب إ ي ر ا ن جد من أ م ر ي ك ا إ ل ى إ ي ر ا ن مجانا دعونا من العواطف العواطف لا تبني ا ل أ م م ولنكن مع ديننا هذا الحق بمعطياته وحقائقه وثوابته بكتابه و ب س ي ر ة نبيه مغازيها غزواتها م ف و ا ئ د ه ا بعبرها بدروسها ا ل ح ي ا ة ا ل ف ذ ة إ ن ن ا ا ل ص ح ا ب ة الكرام ا ل أ ف ذ ا ذ ا ل أ ف ذ ا ذ و إ ن رغمت أ ن و ف سادات الناس وخير ا ل ب ش ر ي ة بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ثم لا بد أ ي ض ا في ظل ا ل إ ح ب ا ط الذي أ ص ا ب ن ا ونحن جميعا من المحبطين قالوا يخوان الناس كل ا شافه صدام حسين يوم العيد يشنقوا فيه والله ن ا س ي ت يتألم أ ل ي ت أ ل م ي ت أ ل م و ا حق لهم أ ن ي ت أ ل م و ا جابلن ه معلجن في م ش ن ق ة رجل تجاوز السبعين ا م ت ل أ شيبا يقف على م ن ص ة ا ل إ ع د ا م ليعدم لكن ا ل أ ل م لا ينفع ا ل ت أ ص ي ل والعقل والعمل هو الذي يخرجنا مما نحن فيه و أ و ل ذلك على حكامنا أ ن يتبنوا ذلك لكن ل ي س ل ل ح ك ا م أ ن يتبنوا ذلك ب ط ر ي ق ة هوجاء لان يعرضوا مجتمعهم و أ ن ف س ه م لمثل هذه الهنات لا ما كذا نشكركم يقولوا امريكا روسيا قدنا عذابها علي الا قيتها ضرابها اشتغلوا شغل هادي يفسحوا المجال للعلماء والدعاء بس يصلحوا الناس يا اخوانا ن انت لو داير تقاتل بتقاتل、بيملؤ. بامه تعرف الله وتحرص على الموت كما يحرص غيرنا على ا ل ح ي ا ة أ ل م يقل و أ ب و بكر الصديق هكذا ل أ ش ف ي ن ا وساوس الرومي بخالد ا ل ر و م اجتمعوا وابوك ل ق ا ت ل المرتدين اجتمعوا على اعتاب ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة لينقضوا عليها بعد مفاتي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ظنا ان ا ل ر س ا ل ة سوف تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا ان محمدا قد خلف أ س و د ا و أ ن ه قد خلف رجالا فقال لاشفين وساوس الروم بخالد ل أ ر م ي ن اليهم ب أ ق و ا م يحرصون على الموت كما يحرصون على ا ل ح ي ا ة جيل ت ر ب ه و ت ع ل م نحن مشكلتنا ما في ت ر ب ي ة ما في ع ق ي د ة ا ل د ع و ة م ح ج م ة والمفتوح ل ي ه ا المجال الكوثر هنا هنا راسه عديم انا مشكلتي بقول الجد عندي مشكلتي بقول الجد وما بخف ا ل إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل آ ن على وشك أ ن تغلق لعدم وجود تمويل و إ ذ ا ع ة الكوثر غ ن ا بعض شركي وبعض بدعي وبعض بلعود ونسواني غنوا وبناتي أ و غنوا واحاديث موضوعه في ا ل إ ذ ا ع ه و إ ذ ا ع ه ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله الصافي الناس ما دايرينه دايرين ت ط ح و ط يهزوا ا ل ر س ن عجبنا العود والنغم دايرين كلام زي ده ا ل ق ر آ ن ما دايرينه ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم كلمني مدير المسؤول قال ل يا ي شيخ محمد جبلنا دعم الاله ح ق ي ف ما لكن لا دعم والبدعم الكوثر ذيل م ن ه والبدعم نادي الهلال م ن ه والببني في استاذ المريخ م ن ه ما ت و ر و ن ي نحن أ م ن ا ننتصر ننتصر على مو بالتالي هذه الحقائق الحقائق ا ل م ر ة على حكامنا أ ن يتبنوا المنهج الصحيح بدون ضوضاء بدون ضجيج بدون اندفاع والله الناس يؤمن و ا بالله كاملا والله و انا ل ل ه أ عندي ع ق ي د ة ر ا س خ ة الظلم في الخرطوم اقف والله م ش ك ل ة الدار فوك ت ح ل ى والله ي حلا ه رب العالمين الجبايات تقف يا أ خ ي أ ن ا سافرت يوم العيد و أ ك ف ل لا يقفل ي و ص الشارع يوم العيد يقلع منك القروش ماشي وين ماشي ا ل ش م ا ل ي ة سبع أ ل ف يقولك ل سبع أ ل ف تبعت من البص سبع أ ل ف يا عم ماشي هالي عي ن سبع أ ل ف وكم سبع أ ل ف كم يخوان ا ا ل ج ب ا ي ة الظلم الناس مادري ق و ل ا ل ح ق ي ق ة مشكل ة دا الفردي مش م ع ق د ة إ ذ ا رفع الظلم عن الناس تدخل رب الناس و أ ي د رب الناس ووفق رب الناس ثم ينبغي أن ل ا يعيش الناس كما نعيش ا ل إ ح ب ا ط ينبغي أ ن نخرج من, من ح ا ل ة ا ل إ ح ب ا ط ب أ ن نعلم ب أ ن مظاهر ا ل ع و د ة قد بدت أ ط ب ا ء مهندسين شباب طيب طلاب جامعيين كفار بدأ بداوا يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا ب د أ الحجاب يستعيد قوته ونظارته في مصر الحجاب في مصر أ ف ض ل من السودان الشارع المصرفيون انضباط لما ب د أ ت هدى شعراوي ودعاء وقاسم امين وغيرهم دعاه تحرير ا ل م ر أ ة بداوا من مصر وعاد الحجاب ب ق و ة في مصر النقاب يبلغ ا ل إ س ك ن د ر ي ة حتى قال كاتب م ص ر كبير كنت أ ت و ق ع أ ن أ ر ى أ ي منظر في ا ل إ س ك ن د ر ي ة إ ل ا منظر الجلباب الذي تغطي به النساء وجوههن إ ن ه دين الله الذي لا يغلب إ ن ه ا ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م التي لا تهزم طالما أ ن هذا ا ل ق ر آ ن موجود لو أ ن أ م ر ي ك ا قتلت جميع المسلمين في العالم وبقي طفل واحد مسلم لقاد الدعوه والاصلاح ولاسس امه ولكون دوله ولنهض بحضاره الاسلام لا يغلب لانه دين الله جل وعلا وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اسال الله جل وعلا وابتهل اليه في هذه ل ج م ع ه المباركه او لجمعه بعد عيدنا المبارك أ س أ ل ه جل وعلا ف أ ق و ل اللهم يا قوي اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من بيدك ملكوت كل شيء اللهم عليك ب أ ع د ا ئ ن ا اللهم عليك ب أ م ر ي ك ا ومن والاها و ب إ س ر ا ئ ي ل ومن شايعها و ب أ ع د ا ئ ن ا ومن وقف معهم اللهم عليك بهم جميعا يا رب العالمين اللهم ارنا فيهم يوما أ س و د ا كيوم فرعون وهامان و أ ب ي بن خلف اللهم احصهم, عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم إ ن إ س ر ا ئ ي ل وبني صهيون طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب إ ن كنب المرصاد اللهم إ ن إ س ر ا ئ ي ل قد ت غ ط و إ ن أ م ر ي ك ا قد تجبرت و إ ن إ ن ج ل ت ر ا قد ت ع ظ م ت اللهم ف أ ر ن ا فيهم قدرتك اللهم ف أ ر ن ا فيهم قدرتك اللهم فارنا فيهم قدرتك اللهم ان شعوب العراق والصومال والمسلمين المستضعفين في كشمير وفي غيرها إ ن العالم قد خذلهم و إ ن المسلمين قد تركوهم اللهم فلا تتركهم اللهم كن لهم وليا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين